اخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الانترنت يسرهم أن يقدم لكم هذه المحاضرة. <تصفيق>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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وازواجه وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وازواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمرحبا بكم أيها الإخوة وفي الحقيقة قد طال الفراق وإن لم يكن كثيرا إلا أن الإنسان حينما يفارق أحبابه ولول حيضات فانه يشعر بأن اللحظة من هذه اللحيظات تمر عليه كاليوم أو أكثر وهذا كلام لا مبالغة فيه فكما قلت لكم قبل ذلك أن اعتقادي في هذه الجموع الطيبة الطاهرة المتوضئة النيره أنهم صفوة الناس وهم بركة في كل مكان كما سأحدثكم ان شاء الله عز وجل عن هذه الرحلة الطيبة المباركة وأود أن تسمحوا لي اليوم أن أقطع ما كنت قد ابتدأته من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله لهذه الهليهة اليسيرة في هذا المجلس فقط حتى أقدم لكم تقريرا عن حجة الإسلام حينما رزق الله عز وجل وأكرم بمنه وفضله وكرمه ودفعه وإكرامه سبحانه وتعالى فحملني كي أحج وهذه هي حجة الإسلام وكما يقال ليس الخبر كالمعينة بمعنى أيها الإخوة أن الإنسان إذا جاء يريد أن يقرأ من كتب الفقه حتى يستخرج فوائد الحج فيكون بينه وبين الذي قد حج بالفعل ورأى بعينه البون الشاسع ومن ثم فما جئت اليوم لأحدثكم عن شيء من فقهيات الحج مثلا أو من سلبيات الحجيج مثلا وإنما جئت احدثكم عما رأيته بعيني وأفعمت به والمرء إن كان يريد أن يكون ناصحا لبني جلدته وأمته فينبغي أن, يكون أن تكون عينه كالكاميرا تصور كل شيء لمصلحة هذا الدين هذه هي الواقعية أن ننزل واقعنا أن ننزل ديننا على واقعنا لا نتحدث إلى الناس من برج عاجي ولا من حلم هلامي انما نتحدث من الواقع وقد استفدت فوائد كما قلت لك رأيتها بعيني وليس الخبر كالمعينة ليس الخبر كالمعينة فسطرت هذه الفوائد في الحقيقة وهي وإن كانت جمة وكثيرة إلا أنني سطرت ما يعني عن لي منها وأثر فيي وكنت أراه عظيما جليلا إلا أن الحج في الحقيقة هو مدرسة كبيرة الحج مدرسة كبيرة ولذلك قال لي بعض إخواني من الله عز وجل في رمضان الفائت فكنت في أكثر هذا الشهر هناك فقال الفترة باعتبار الفترة الطويلة ما تقول آل عمره خيس أم الحج يعني لقيت قلبك في هذا أو ذاك فقلت له لإن كان الإيمان مداوما لنا على مدار شهر في العمرة فقد ارتفع الإيمان في خمسة أيام حتى جاز الخط الأحمر فقد كان المرء في بعض المواضع وأصدقكم القول في بعض مواضع الحج يرى أن صدره لا أقول ينشرح لمنا أو لمزدلفة أو حتى لعرفات وإنما رأيت صدري منشرح للعالم أجمع أحسست فيه بانشراح عجيب أحسست فيه بهذا الأثر إذا نزل الإيمان في القلب انفسح وانشرح وإن كان هذا الأثر يتكلم فيه بعض أهل العلم انفسح وانشرح هذا هي الشرح فلإن كان الإنسان وقد جعل الله لكل شيء قدر لا يستوي المعتمر والحاج قط قط لذا نبه النبي على أن الحجيج اصطفاء الله عز وجل دون المعتمرين مع أنهم اصطفاء الله أيضا مش كل الناس بتذهب إلى هذه الأراضي لكن الحج فريضة شاقة في طياتها الإيمان عشان كده عندنا فائدة عنوانها ليس الإيمان بالرأي وإنما بامتثال الأمر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل دونك عشر فوائد حصلها هذا الضعيف وأنا أوصيك الآن أن تحصل من أهل العلم أيضا من مشايخنا وعلمائنا الذين سطروا وقالوا عن فوائد الحج حتى إذا ذهبت لا تجد دهشة هذه من الوصايا الهمة لأن بعض إخواننا إذا نزل هذه الأراضي في حج أو عمره فإنه يدهش فلا يخرج الطاعة كما ينبغي يدهش يعني بيشعر باتصدم تعلم حديث عبد الله بن قنيس رضي الله عنه لما دخل واغتال الرجل التاجر اليهودي ابو رافع بيقول ضربته ضربة في ظلمة الليل فصرت بعدها دهشا معقول انا أكون ضربته ابو رافع فعلا دهش عشان كده ضربه ثلاث مرات لا ضربه جت فيه كويس إلا الثالثه قضت عليه مع أنه هو هو ضرب الرجل اللي كان خالد الفزاري الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ضربة اطند بعنقه من قاعدته كانما خلق من غير عنق اصلا ضربة واحدة طب ايه اللي دهش في هذا الموضع لانه ما كانش متوقع انه ممكن ادخل في ظلم مش ادخل انه ممكن اظهر بابي رافع هؤلاء اليهود عندهم حصول نص الله عليها حصون فما كانش متوقع ان ندخله في هذه السهوله كذلك بعض اخواننا تلاقيه لما يدخل هذه الاراضي قاعد يبص حواليه عايز حد يفوقه عايز حد نزلت بالفعل وعليها لا تخرج منه العبادة لا تخرج منه العباده على وجهها فمن مصلحتك الان ان تجمع مثل هذا الكلام مما استفدته ايها الاخوه الامعان في قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره الخيره لربك فقط ليست لك والتسليم بالقضاء والقدر هو من اعمق الايمان اذا اردت ان تختبر ايمانك او ايمان غيرك فانظر اليه في مواضع القضاء والقدر قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأستيقظ وما من شيء أحب إلي من مواضع القدر يستيقظ لا يجد في بيته مال مثلا لا يجد في بيته يجد شيء من الضرر وقع عليه هو ده مواضع القدر ما من شيء أحب إليه من ذلك لأنه فرع على حب الله عز وجل الحجيج اصطفاء الله استفى الله عز وجل هذه الصفو وهذه السلة وقد رأينا ذلك بعين رؤسنا لا أقول لك الآن أدلة وإن كانت الأدلة متوفرة عندنا إنما أقول لك ما رأيته بعيني أيضا هناك قوم حدست عنهم يصنفون في بلادنا من رجال الأعمال لو شاء أن يسافر بطائرة مخصوصة لا سافر طائرة تقلع لأجله فقط لا فعل طب الرجل ده يكره الحج أبدا مش جاي له مزاجي حج دي أبدا بل قدم الورق عامل الورق وقدمه وله التزليلات والمعارف يعني ما من احد يظن قط ان هذا لا يحج ومع ذلك تلاقي الناس يتحدثون يقولون فلان والله كان معاه كان معاه بصبر الاحمر رجال الاعمال ما خرجش السنة دي قهر قضاء لله عز وجل عشان كده هؤلاء الذين خرجوا كان ينبغي أن يستشعر هذا فلا يضيع وقته في فئة وإن كنت أنا ما جئت اليوم إلا لاذكر فضل أمتي مش عايز أذكر مثالب في الحقيقة لما رأيته وأفعمت به من قوم الإيمان في جزر قلوبهم أمة عظيمة جدا هذه الأمة ولذلك ما استطاع أحد أن يكسرها قط كما سأبين لكن ما أردت الآن أن, أن, أن, أن أذكر شيء من المثالب إنما اجعلوها عارضة بين خوسيني أن هناك من يجلس مثلا في ليالي منه التي أشبهها بمعسكر كبير جمع الله عز وجل فيه المسلمين والله الناس يا لما ذهبنا إلى مكة بعد ذلك وتفرق كل إنسان في غرفته بفنادقه كانوا يتأسفون الواحد بيشوف التاني على السلم ولا هو طلع في أسنصير ولا بقى يقولوني كده فين أيام فين الأيام بتاعت منه أياما كنا قاعدين مع بعض قاعدين مع بعض في مكان واحد مغلق خيمة كبيرة قاعد فيها خمسين ستين سبعين ثمانين مئة واحد حتى لو لم يكونوا يفعلوا شيئا تلاقي المؤمنين عشان كده هنقول ان تصير الوحشه بيني وبينكم وبينكم وبين أنفسكم بسرعة تلاقي المؤمنين فقط إيمان انه يلتقي بس إيمان فربك عز وجل يصطفي ما من أحد له معه خير <تصفيق> والأجل النقاط كثيرة فاسمحوا لي أن أخذها على عجاله لكن كما نقول الحر تكفيه كلمة قص علي هناك حكاية في غاية العجب محاسب اسمه أسامة المحاسب ده كان الشيء اللي مؤرقه في حياته ان في واحد معتوه موتور مجنون على باب العماره عنده راجل محاسب ولو هيئته الاجتماعيه يركل العربيه يلاقي المجنون ده طلع مسلط عليه تعال يا اسامه انزل يا اسامه راجل استاذ محاسب ده اللي وضعه هيئته الموظفين تحت ايده وده يا اسامه امشي يا اسامه اطلع اسامه وربما اهانه اسامه ده جلس مع بعض اصدقائه من اصحاب شركات السياحه اللي بيخرجوا الحج والعمره قال له ايه رأيك يا اخي ما تطلع حج السنة قال له ماشي وفق طب عايزين كذلك خد الرجل يقول انصرف الى بيتي وهو لا يدري انا حدثني صديقه بذلك انصرف الى بيتي وهو لا يكترس كثيرا يعني جات جات ما جاتش مش في دماغه الحج اوي يعني انما هو اصطفاء الله عز وجل طب هنا معلش نقف طب اللي لما هو مش في دماغه الحج ما في ناس متشوقة بتتحرك هنا ليه لما مش في دماغه انه يحج لانه كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان الله عز وجل من حلمه وكرمه ومنته ربما سددك واماط عنك السوء والشر والسيئات دون ان تريد انت من نعمتها عليك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الله عز وجل يؤهله لهذه المرتبة قال ايه الاتاي كنت ارعى غنما ما من نبي الا ورعى الغنم وكنت ارعى الغنم فخرجت الى شعب كذا وكذا فسمعت بعرس في قريش فقلت لغلام صديق معي ها هنا حتى اتي هذا العرس فاسمع كما يستمع الشبيبة زي ما الشباب ما بتسمع زي, زي فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فضرب الله علي النوم فما سمعت شيئا وما ايقظتني الا حرارة الشمس احاط ولا لا لو انت عندك وقت بس تفرغوا الربنا كنت علمت كيف احاطك سبحانه وبحمده من مضلات الفتن بفضله وجوده لا بشيء كسبته بيدك ولا جدت به بيمينك بل ربما كنت مقصرا وعاصيا طريق إلى الله مش في دماغك ومع ذلك يسددك سبحانه وبحمده مما يزيدك له ودا ومحبة رجع أسامة ده في نفس الليله ومش في دماغه مسألت الحج كما قلت لك إنما شبت مشاعره إلى الغاية بالحج ليه بسبب ايه بيقول ركن السيارة جنب البيت كالعادة ونازل بقى مستني صاحبنا ده حيهزقني شوية واطلع فنزل من سيارته لا الراجل دخل عليه وقال له ازايك يا حج اسامه ده لا سمع حديث ولا سمع حاجة ازايك يا حج اسامه اوعى تنسى وانت راجع تجيب لي طائية وجلبي الراجل بقيس على الحج كل يوم وطلع وكان يحج هذا العام ربك يخلق ما تم أنا أستفيد منها إيه هنا؟ التسليم قال سفيان بن عيينة سسنا ربنا كما شئت ما تعرفش يا أخي ساكت ربك يخلق ما شاء ويختار ليذم المرء منا نفسه ورأيه ويمدح رأي ربه عز وجل دعه يسوس لك سبحانه وبحمده ثانيا كما قلت لك نحن أمة عريقه بعت لي رساله وانا جاي دلوقتي الفيلم الدنماركي اللي اسمه الفتنه خرج يسب سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نتكلم ونتحدث احنا مش هنعمل ابواق للفتن يا اخوانا احنا مش هنعمل ابواق للفتن دا رجل مغمور وبلده مغموره والذين يستمعون اليه حسالة وقل اشتغل لي انا بقى بوك من فقه الفتنه ان تسكت حتى إذا ما شاع الأمر وجدوا زود القشاعم الضراغم خرجنا عليهم لا نلوي على شيء لا نلوي على شيء يومها لكن ليكن عندك فقه لحسن تبقى أنت مكرفون لصاحب الفتنة تبقى أنت اللي شهرته وهذه الآفة من آفات الانترنت ليه اللي عدين دايما على المتاع ويفضل ينشر الأمر خبر كمثل هذا أنا ما سمعت به وأكيد في ملايين الناس ما سمعوش به أكيد أكثر اللعبين دلوقتي أول مرة نسمعوا منه ولا نعرف فتنة ولا مش فتنة هم ابتعوا الكلاب دول اللي عن نسمع منه ينالون من رسول الله ونريد أن نزد عنه لا ده هذه الأمة بها عراقه يعني أنا فهمت كما فهمت قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار كما أمعنت في فهمها أمعنت أيضا في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس حضرني والله أيها الإخوة ما قاله المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه يوم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كتيبة الناس هم الأنصاب والمهاجرين قلة لكن كتيبة الناس هم الأنصار فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشير علي أيها الناس فقام أبو بكر المهاجري وتكلم فأحسن ثم قال رسول الله أشير علي فقام عمر المهاجري فتكلم فأحسن ثم قال أشير علي وبيكرر لي أشير علي لأن الأنصار قالوا له نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا وعيالنا لكن إذا أتيت إلى بلادنا لكن طول ما تبرى ما لكش علينا قتال ما ندفعش عنك فظن النبي صلى الله عليه وسلم انهم فهموا ذلك ان طول ما أبرى البلد خلاص لا, يدفع لا تدفعون عني فأراد أن يستثبت منهم لحفظه لعهده وميثاقه صلى الله عليه وسلم فقام المقداد بن الأسود الكندي وقال يا رسول الله والله لو استعرضت بنا البحر انا اشوف غزوه بدري دي خطبتها قبل كده مرات وقرأتها اكثر من مرة وامعنت النظر فيها اكثر من مرة انما كلمتين بتوع المقداد بن الاسود دول ما احسست بهم الا في الحج حين رأيت هذه الامه العريقة الفاضلة يقول والله لو استعرضت بنا البحر يا رسول الله لاستعرضناه وخذناه معك ولو أمرتنا أن نسير معك إلى برق الغماد هذا كان أبعد موضع أظن للعرب لسرنا معك لا يتخلف منا رجل واحد ثم قال بأم كلمة دي اللي بقى قال والله لا نقول لك يا رسول الله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون وإنما نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون امته المتسقه متسقه الايمان في جذر قلبها خلقه وفي صلب اخلاقها خليقه ام في غايه العراقه لا فيلم الفتنه ولا امم الغرب برمتها تستطيع ان تكسرنا واسالوا التاريخ اجبكم ولا أمم الغرب برمتها تستطيع أن تكسرنا نحن مارد يجوز عليه أن ينام لكن لا يجوز عليها أن يموت قط إلا بانتهاء هذه الدنيا قدر الله على هذه الأمة ذلك لأن في الحياة برضو هذا الكلام من الأشياء المهمة التي أردت أن أتحدث بها لأن وجدت بعض المثقفين في هذه السفرة جلس معي وقلت له سنة تاريخ قال لي تاريخ انا هتسول اتسول ايه دول ابائي وهؤلاء لا زالوا يلمعون في مركز ولينين وهؤلاء السفله الذين هي الذين اخرجوا لنا افكارا من زبالات افكار الناس الافكار اللي هي اودت بهم حتى الافكار الاقتصاديه لا أقول لك أفكاران في الاجتماعية التي جعلت العلاقات بين الرجل والمرأة علاقات زنا وخنا حتى تفشى فيهم هذا صاروك الأنعام وأمم من الأولاد لا يعرفون أباهم لا ده حتى في المسائل الاقتصادية اللي يتبتكئ على عقل راجح واستحضار للمعطيات اللي اكتشفها الاقتصاديون ومع ذلك انهار اقتصادهم اوثق شيء وصل اليه التعامل بالربا دي أحسن علاقة علاقه أو اوصلها في حياتي ان اتعامل بالربا الربا اللي كانت قريش عارفه انه حرام قريش بيعبدوا الاصنام شوف بقى تخيل الذين يدعون الثقافه والحضاره قريش افقه منهم لما ارادوا ان يبنوا البيت لقى قصرت بيها المنافقه ليه عشان ايه فكانوا يقدروا يجيبوا فلوس تلاقي حجر الذي يسمى بحجر اسماعيل ده بقيت بناية الكعبة عشان كده لا يجوز لك ان تطوف من داخله انما تطوف من خارجه يبقى الكعبة شكلها كده مستطيل وفيها نص دائرة من فوق كده ده شكل الكعبة الحقيقي طب الحجر ده ربع مبني والباقي فين قصرت بهم المنفقه بهم النفق ليه لانهم اخذوا على انفسهم الا يدخلوا في البيت الا مالا حلالا فتواصى بعضهم الى بعض الا يدخلوا فيه اموال ربا ولا مهور بغايا يعني كان عند قريش الجاهلية هؤلاء الذين يريدون أن يسحبوننا إلى وراء وراء وزي ما بيقول القائل وفسر الماء بعد الجهد بالماء عملنا أبحاثه وكتب وبتالى حد ما في النهاية فسر الربا يقول لك اصلي الربا بقى في الحقيقة عارف ايه هو آه هو بقى الربا ده اخر ما وصل وفسر الماء بعد الجهد بالماء زي الشعر بيقول كأننا جلوس حولنا كأننا كنا جلوسا حولنا الماء كأننا جلوس وحولنا الماء قال ايه جديد ده خد طرفة الحج شكلكم بيتناموا سبناكم شوية اخ اتصل بيها امبارح قال لي نفسين نفسيتنا خلاص طغط علينا بعد ما كنا لجمناها قلت له ان شاء الله جيب العصايه وجيلك بكره حدث لي بعض بعض مشايخنا بالامس حكاية عجيبة خالص اللي هو الماء بعد الجهد الماء. الواحد لما يعلق على حاجها طأ أن الطالبا المدرس سقطه صأطه، فأين صأطه ليه يا سيدي؟ قال لك الطالب ده كل المواضيع اللي أنا كلامه فيها يدخلها في الجمل، أكلمه في أي حاجة يدخل فيه الجمل. قالوا له إزاي الكلام ده؟ ضرب لي مثال، قال له حضواك مثال. أنا بقول له اعمل لي موضوع إنشاء عن الكمبيوتر، فكتب الكمبيوتر هو آلة حديثة. يجوز للمرء أن يخزن فيها أفلاما ويجوز له أن يخزن فيها أيضا فيديوهات ويجوز له أن يخزن فيها صورا ومن أعظم أزيز الصور الجمل والجمل هو دابة صحراوية هي تسمى سفينة الصحراء لأنها تحمل على ظهرها كذا وفي البائسة بالكمبيوتر وعاد يتكلم في الجمل طب مثال تاني قال لهم مثال تاني قلت له اكتب لي موضوع انشاء عن الطيارة والصواريخ والعلم الحديث وكيف أن الناس بدأت تقطع لذلك بالموضوع الموضوع الانشاء الطيارة فالطيارة هذه آلة من حديد اخترعها الإنسان تطير بين السماء والأرض وهي تضاهي في الزمن القديم الجمل والجمل هو دابة تسير في الصحراء تحمل على رأسها المتاع وهي دابة صحراوية فعلم الطالب ان هو صئد بسبب الموضوع ده بعت لمدير المدرسة كتب إليه وقال المدرس المدرس الخاص بي أراد أن يعني يرسبني وكذا وكذا وأنا في الحقيقة اعذره لأنه صبر علي صبر الجمل والجمل أيها المدير هذا فسر الماء بعد الجهد بالماء آدي أنا لا أقول هذا الكلام مثلا أن أنا بتحامل احنا عندنا الولاء كل الولاء لديننا كل الولاء لديننا يقول لكم متعصب الاسلام اوه ما لا تعصب لك انت يعني متعصب الاسلام طبعا شريعة الله عز وجل فزة لكن هو عوارهم هو ظهر هو امام العالم اجمع امتنا هذه لا تنكسر ايها الاخوه الايمان في قلب قلبها راسخ خلقة خلقة فطرة وهذه ايضا لعلها ان تكون يعني رسالة لاخواننا الدعاء إياك أن تستيئس احدا قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحدي الجملة المعترضة بيتكلم عن إيه أصحاب الأخدود مسك واحد وقال له خش النار برجلك أي فجر هذا أي فجور ده قال له خش برجلك النار اقتحموا النار بأنفسكم قال ابن عباس من قرأ هذه الآية وآيث الناس بعدها فقد باين القران او تبرأ من القران مع ذلك دعاهم الى التوبه دعاهم الى الانابه الى الرجوع اليه امه في غايه العراقه امته وكما اقول لك سال التاريخ اي بس كلمه تحرك هو كيف انتصر صلاح الدين على الصليبيين الذين كانوا الدنيا كيف انتصر سيف الدين قطز على التتار ادي انكى واشد انتصر عليهم ازاي هؤلاء الذين أخذوا الأرض كلها في أربعين يوما حتى قال الناس هؤلاء أجوج ومأجوج كان الناس م... شوف ابن كثير بيقول إيه مش حولك ما رعبين بالبوء ابن كثير بيقول إيه في البداية والنهاية يقول دخلت امرأة في زقاق به ألف رجل ألف رجل محشورين كلهم خايفين امرأة فدخلت فنظرت إليهم فقالت قوموا فقاموا جميعا ثم قالت اجلسوا فجلسوا جميعا ثم قالت اتتجعوا فاتجعوا جميعا على جنوبهم ثم قالت مدوا رقابكم حتى ادخل فاتي بالسيف فازبحكم جميعا فمدوا رقابهم شوف الرعب بالدرجة ايه الف واحد وحدة ست اللي عملت يوم كده طب انتصر ازاي بس خاطب هذه المضغة اصل الايمان ده بس خاطبه فقط قام هذا الرجل ووقف بين الصفوف ويقول وايس ويبكي ما قدرش يتمالك سيف الدين نفسه قال تما وبكى فلما راه الناس صارت الحمية في قلوبهم حتى كان كان، وكنسوهم كنسا الى خارج مصر ثم اكمل الظاهر بيبرس التاريخ مليء ايمان يتحرك من الامس وانا يحضرني قائد سلطان قل من اخواننا من يعرفه عشان كده دائما بندعو الاخوه ان التاريخ عشان ما تبرقوش منه زي المثقف اللي قابلني ده يعني هو قاعد بيت بيتبرئ من التاريخ ويقول لك احنا مش احنا عايزين نعمل احنا من عندنا طب احنا لا نستطيع ان نصنع الا على منهاج اسلافنا الذين صاروا في الطريق قبلنا لا ما تقوليش اسلافنا وبعدين قعد معاه بعض اخواننا من الاقصر فاهم بقى في في الاثار والفراعنه والكلام ده لقيته دارس تاريخ توت عنخ امون كله والله العظيم يا أخواني درس تاريخ توت عنخ امون ما هو كده ما ابتدع الناس بدعه الا اخذت منهم سنه انا رايت رجل في المسجد النبوي ورايت الحديث ده بقى يعني شرح هذا الحديث رجل قاعد بيكلم مع اثنين كده وبعدين اول ما الماذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله يعمل كده ويحط على عنقه يقبل ابهامين ويحط على عنقه لو عايز يبدع منكر مثلا مع انت عارف الراجل ده ما عمل بقى, بقى يعمل كده عندما يذكر النبي في الاذان اي والله العظيم اول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان عارف بيت الاذان قاعد يتكلم مع الجمله وشوف يعني ترك السنه المتفق عليها وجاء ببدعه وصعبك منه الراجل ده فضل يتكلم عن توت عنخ امون ولحد ما أنا معرفش بقى من انا مش عارف كان بيتحكم عليه ولا حاجه لقيتهم بيفسروا ايه تخيل كلمه انجغه قلت له دي جمال ليها دعوه بالفراعنه وأصل مش عارف ان فارتيتي ثابت للدنيا وسفرت هي وجزها اللي كان لا مش عارف قال لك فيه إله واحد للكون ومشاهدش ومعملش وتلقمش ومش عارف من على طريق إيه وكانوا راكبين حمار يعني انت دارس كل هذا وتجحى التاريخنا اللي هم أعظم رجل فيهم مشرك يعني هو حتى الراجل اللي بيقول ان هو وصل إن إله واحد ده قال أنا أظن إن الكون إله واحد قالوا له مين قال أنا؟ طبعا القوم قالوا له طبعا الناس الكهنه بياكلوا عيش من الموضوع ده لما يكون في كم اله كل واحد هتطلع اله في البتاع والناس بتيجي تدفع فلما تبقى اله واحد يبقى انت بس حاربوه ف فمشوا لهم البلد وما راح فين لحد النهارده ادي اقصى ما وصل اليه هذا بقول لك محمود الامام بقى اللي في القلب اللي بقول لك عليه لما ذهب محمود بن سبوكتكين ده قائد سلطان عظيم جدا كانوا يشبهونه بعمر بن عبد العزيز محمود بن سبوكتكين ده فتح الهند فلما فتح الهند جيء له بصنم كان في الغنائم اعظم صنم عند اهل الهند الذين يعبدونه ونرجو ان يكون ذلك في موازين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموازين اصحاب الذين ولجوا الهند كالقاسم ابن محمد وإيه؟ ومحمود بن سبكتكين هذا لان الاهل الهند الان سوى حديثك انا عن راجل هندي عمل ايه الواتح فدخل محمود ابن سبكتكين واخذ هذا الصنم فجاءه قادة الهند وقالوا له ندفع ونبذل لك فيه ما شئت من الأموال لكن أعطنا إياه كان ده الدهب اتمنه يعني سوى ألف لديك احنا عشر تلاف مئة ألف بس الدهولنا ده رمز مقدس عندنا هي دي بقى الأمة عند الفتح والغلبة والوقت ده كان السلطان أعظم من الخليفة يعني الخليفة بقى موضوع موجود بس صورة منظر بس إنما السلطان أعظم منه في الحقبة دي استخدمه أعظم منه فمحمود بن سبكتكين ده السلطان فلازم يقوي شوكته لحسن خليفة يدهسه في خضم هذه الشهوات تحرك الإيمان فانتفض محمود وقال لقائله هذا وينادى علي يوم القيامة قم يا ابن سبكتكين يا من بعت الأصنام لا والذي نفسي بيده بل ينادى علي قم يا محمود يا من كسرت الأصنام ثم قام فكسر الصنم يعني أنا هنتفع بي ولا أنت تنتفع بي محمد اقبال شاعر البنجاب العظيم عناه بقوله كنا نرى الاصنام من زهب فنكفأها ونكفأ فوقها الكفاره لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلية والدينارة لوحد غيرك يقصد محمود بن سبكتكين ايمان معركة ملاذ كرد الرهيبة المسلمين كانوا 12 الف والروم كانوا 600 الف ده حاجه مفيش تكافؤ خالص وراجعين من حروب وتعبانين واسفار وكان عليها القائد التركي المهيب قلب ارسلان قلب ارسلان ده كلمه بالتركيه معناها قلب الاسد الشجاع جاء قلب ارسلان لا ارمالوش مجمع له ستمائه الف او ستين ألف يريدوا استئصال شقفه المسلمين ابعثوا على الهدنه اعمل هدنه مع الرجل ده قال له مفيش هدنه انت بتكذب النبي بتاعكم ولا ايه عشان لكم هتنتصروا اتحرك الايمان اللي بحكي لك عليه في الامه دي نماذج من الامه بقى دي اتحرك الايمان بقى حينها داس الخوف بقدمه قلب ارسلان داس الخوف بقدمه داس ما طرا على قلبه بقدمه ثم انتفض ودخل خيمته وتحنط وتكفن لبس الكفن وحط ريحه حنوط ثم لبس الدروع وخرج فربط يده في زيل الفرس مش هسيبه ابدا يعني ربط يده في زيل الفرس ثم كسر رمح كسر قوسه ثم نادى في الناس ألا أيها الناس لا سلطان عليكم اليوم من أراد أن يرجع فليرجع فاني مقاتل اليوم عن بيضه المسلمين فإن ارمانوس جمع جموعا ليستاصل شافه الاسلام هنا ولن ادعه يامل ذلك فينا ثم قال ايها الناس لا سلطان عليكم اليوم ارجعوا ان شئتم فدخل 12 ألف خيمتهم في لمح البصر تبدأ تعبانين ومسافرين راح السفر وراح التعب الإيمان في الامه العريقة العظيمه دي كان في سلبيات اه في سلبيات كان في قدرية وجهميه وصوفية وغلاه في هذه الاونه اه كان في لكن الطابع العام لامتنا انها مزكاة فانطلق اثنى عشر الفا الى خيامهم فلبسوا اكفانهم ولبسوا حانوتهم وتحنطوا ففاح عبير اثني عشر الفا في مكان واحد فمنتصف تصف النهار حتى نادى المنادي هزمة الروم واسر ارمانس ولا كتب الا المشرفية عندنا ولا رسل الا الخميس العرم رمي اقرأ التاريخ بقى واضرب فيه طولا وعرضا تسمع الكلام ده حتى لحد اخر هذه الحروب الشيخ ابو اصحاق الحويني حفظه الله كان يحدث عن شيخه الشيخ محمد نجيب المطيع اللي هو مكمل كتاب المجموع صاحب تكملة المجموع الشيخ الازهاري المعروف الشيخ محمد نجيب المطيع من مشايخ الشيخ ابو اصحاق الحويني والشيخ محمد عمروزيط طبقة يقول الشيخ ابو اصحاق حدثنا انه في حرب السادس من اكتوبر اتي بنا كمشايخ الازهر ومكسنا مع الجند في خنادقهم ثلاثة اشهر الجنود اللي كانوا موجودين سأيتها كانوا اخوة لا لا دا كان برضو لازال في تسييب وما كانتش المسألة معروفة قوي وكان المجتمع مش دا مدى متوقع لكن من بركة هذه الامة كما اقول لك الايمان في جزر قلبها مخلوق مخلوق وفي اصل اخلاقها معروق كلموهم عن وفضل القتال هؤلاء وكيف صنع يهود مع النبي صلى الله عليه وسلم والوضع الحالي والجهاد والسيرة ودرسوا لهم مثل هذا يقول فكان الجندي يبكي لهم ويقول متى سنقاتل ده معنى كانوا مداريين في, في النكسة النهاردة بيقولوا سنقاتل امتى لذلك لم يكن الله اكبر ما كانوش متفقين عليها لا انما خرجت من سويداء قلوبهم فهدموا حصنا كان المتفق عليه بين خبراء الاستراتيجيين الحربيين ان خط برليف ده لا يقتحم اصلا وانه لاجل ان يقتحم ينبغي ان يسقب فيه 360 ثقبا 360 ثقب عشان تمر على هذا الخط وت... وتعدوا من خلفه صعدوه بالماء حتى قال بعض العسكر... قادة العسكريين مدفع يزن 100 كيلو بيتفك ثلاث حتة ونشيله ست جنود كل حتى شلت لين؟ في هذه الاونه كان يحملها الرجل بمفردي هو هو العسكري ده بعد الحرب ما قدرش يشيله تاني امه مؤيدة ومنصورة لذا صدق القائل ان لم يبدأ بنا التاريخ فاعلم انه منكوس وان لم يسطرنا في قائمته سفر السعادة فاعلم انه مطموس ملكنا هذه الدنيا قرونة وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا ما نسينا هذا تاريخنا أمة عريقة رأيت رجلا شابت لحيته وشاب شعر رأسه وانت خارج من مينة بتجد الدنيا زحام كانوا يربون على السبع مليون السنة يقيل عشر مليون الدنيا زحام شديد جدا فالأوتوبيسات لا تعرفش تمشي فيلجأ أكثر الناس إلى المشي على رجليهم فنزلنا نمشي على أرجلنا وبعض الشباب مش عجبه نمشي كل ده والمسافة تقرب من 20 كيلو هنمشي كل ده على رجلينا وأنا أمشي رأيت هذا الرجل والله العظيم يا أخواني يشهد الله عز وجل على ما رأيت هذا الرجل بقول لك رأسه ولحيته كالسغامة بيضة خالص وظهرت عليه آثار الكهولة شيخ كبير رأيته مشبكا يده خلف ظهره وهو من انحنائه وكبر سنه في وضع الركوع بلا مبالغة في وضع الركوع فعلا من الحناء وماشي راكع كده وراكع كده ورافع راسه إلى أعلى وبيعمل ايه بيعمل ايه تخيل كده بيعمل ايه بيمشي صح والله العظيم رايته يجري طلع يجري قلت يا اخو شوف رجل عمرك 30 مره وانطلق يجري الارض تتكف 20 كيلو ده قبل الظهر كنا هناك تطلع من قلب مנה الى الى المزدلفه 7 كيلو من مزدلفه الى اخر المزدلفه وحدود عرفات 7 زيهم تعمق في داخل عرفات حتى تصل الى المخيمات حوالي خمسة كيلو تسعتاشر عشرين كيلو لذة المعاناة كما سأبين لك امه استنفرت كل هذا العدد وهذا الضيق وهذا الزحام زحام لا يطاق زحام عجيب ومع ذلك بس لما سمعت قول الله عز وجل نفرت امة مباركة وبشركم ربما مرضنا لكننا لا نكسر لا نكسر ونقول للعالم برمته أبشر ولا بشر لكم لن تمنحوا أكتفنا قط قط لكنها فرص مناورات، لكن إذا حطت رحلها لابد أن تحط عندنا بفضل الله عز وجل ثالثا رايت شريعة فزه احنا اخواننا ينبغي ان نعتز باسلامنا ما نمشيش بقى نحتاج ان احنا نحرف فيه وخايفين نذكر الحدود وخايفين نعتز باسلامنا ما ساس قانون ارضي قط الناس مثل ما ساست هذه الشريعة الناس قط وانظروا قلبوا ابصاركم في الماضي والحاضر بس دخل دخل شهر ذي الحجه قبل ان يدخل ملايين الاف مؤلفه ينطلقون جميعا وهم يعلمون انهم سيعانون المعاناة سيعانون معاناه معناه ومع ذلك انطلقوا جميعا استجابه لله عز وجل شريعة فز الشريعة التي غيرت الانسان ينظر للناس كل هؤلاء ميلل ونحل ونظرات وفقه ومذاهب وائمة وبلاد وتخس واعراف كل هؤلاء انطلقوا ازعانا لهذه الشريعة يعني الشريعة دي اكسير عجيب غير هؤلاء جميعا في اقل من طرفة العين وكما ذكرت ذلك في شهر رمضان قلنا تغير دولاب أمة كاملة حينما صعد الصاعد وقال غدا أول ايام شهر رمضان بس تغير دولاب أمة كاملة لاجل ذلك شريعة حق لها أن تسوس الناس وأن تحكمهم شريعة فزة لنعتز بها شريعة ينبغي أن نعتز أن نعتز بها ونعلم أنها الترياق الوحيد قصة المشهورة التي يذكرونها في الثمانينات تفشت الخمور ودي تجدها برمتها في كتاب فز لفضيلة الدكتور الشيخ سيد حسين عفان كتاب اسمه بشيرات النصر والتمكين ذكر هذه وأبحاث وغيرها مما يؤصل لك هذا الأصل في الأمريكا الناس بيشربون الخمر كالماء تفشت الأمراض وطبعا لما شرب الخمر يخوت في المحارم فبات البلد عربخانة نريد ان نحد من الخمر اللي هيشرب خمره هنسجنه اكتظت السجون ومحدش بطل بل بيشربوا جوه السجن ما تعرفش مين اللي بيدخلهم لا يمكن ينصعوا لقانون طب كل انسان له عقل وبيفهم يجي يكتب لنا ورقة كده ورقة عمل يقول لنا نعمل ايه وصلوا الى ما اعرفش كام 1000 ورقة ان لم تكن بلغت اكثر من كده ورقة عمل كل الورق ده في الزبالة محدش آمن به قط حتى آل بهم الأمر أن تراجعوا في هذا القانون وأباحوا للناس شرب الخمر شوف هذه الصورة المظلمة أين هي من هذا الحديث الذي أتله عليك بل يتله عليك البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء المنادي ونادى ألا إنه قد نزل على رسول الله الآن قرآن يحرم الخمر قال فقال لي أبا أبو عبيدة أهرقها يا أنس طيب أخر كباية دي مش ربها أبدا قال له أهرقها يا أنس يعني كان كل واحد عنده كباية وكانوا بطلوا خمرة ابدا العرب كانت اعظم من هؤلاء شرب للخمر وادمان على الخمر حتى قال انس فسالت ازقه المدينة انهارا من الخمر انت عارف الشارع برا مبلول زي الميه اللي, اللي طفعة دي او ده صار اكثر من كده خمور يعني كان كل بيت عنده معمل خمس بطلوها ازاي شريعة فزه تخاطب فطرتك عشان كده لو استسلمت لها لأفلحت كذلك مما استفدته في هذه السفرة أنني تبينت معنى الإله فالإله كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما الإله من آلهة وآله الشيء يعني أحبه بشدة رأيت الأمة تحب ربها تحب ربها عز وجل لا اقول انه ينساق الى الاوامر لانه مامور فما شب غصب عنه عبد لا بل يحب الله عز وجل لو رايت الزحام في وادي مزدلفه لعلمت ما اقول لك اسال الله عز وجل الا يحرمنا جميعا وان يتابع لنا جميعا بين الحج والعمره حتى نلقاه لو رأيت الناس لعلمت ما أقوله لك والله العظيم كانوا يصعدون إلى رؤوس الجبال الواحد يبقى الجبال مكة دي من أشد الجبال في العالم عشان كده علموا أن نقرة زمزم ما كانت إلا نقرة ملك ما تجيش دي بحفار ولا ما دي نقرة ملك لأن هذه الأرض الصلبة بالكاد على ما تستطيع أنك تخرق فيها خرقا أو تحفر بها بئرا أو تنفذ بها ماءا جبال شديدة وعرة صلبة صلدة ومع ذلك يصعدون إلى قممها بس يبقى جوه حيز وزدلفة ليه أصل النبي قال كده حينما كنا نناهض الناس يا جماعة ينبغي لا تترخصوا مثل هذا الترخص قال النبي خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم في اكثر من موضع يقوم بين الصفا والمرأة يقول خذوا عني مناسككم يقوم تاني على في عرفات خذوا عني مناسككم يقوم ثالث في موضع اخر خذوا عني مناسككم يعني كأن الاصل هو العزيمة ثم لما جاءه رجل كما في الصاحين وقال حلقت قبل ان ازبح قال ازبح ولا حرج تأتي الرخص انما ابتداء تريد ان تختزل لنا كلنا كل بعض المترخصين وبعض الذين يفتونهم بذلك تريدون ان تختصروا لنا وتختزلوا لنا خمسين ساعة عمل مع الله عز وجل او يزيد الى ساعة بعد اربع تيام شغل حيبوا ساعة فيوم التروية المبيتو في يوم التروية بمنى سن يبقى ما بتوش وفي يوم عرفة يكفيك عشر دايق قبل المغرب وزيهم بعد المغرب حتى يلتقي الليل بالنهار يبقى دي تلت ساعة الحج او اول الحج دلت ساعة ثم تمر على مزدلفة مجتازة يبقى سمك مكست وانت ماشي كده على ما تخلص الوادي يبقى سمك مكست فيها هنيها ما هو اي لحظة يبقى سمك مكست في مزدلفة ثم ترمي بعد ذلك الصحر. السحر على وزان اهل الاعذار ثم يرجع فيصلي الصبح في ميناء ثم من ميناء يركب وينزل الى مكة حتى يركب في كل يوم ويأتي ليرمي الجمرة فهو لا يبيته بميناء يبقى اختصر الكلام فقد ايه ساعة ولا ساعتين شغل يستوي هذا مع الذي يدأب لله خمسين او يزيد على ذلك خمسين ساعة ده والله ما يستوون فكنا نقول للناس ذلك لما كثرت الاسئلة على مشايخنا هناك والحمد لله وهذا ايضا سيأتي معنا من فضل العالم كثرت الم... ال... ال... الاسئلة على مشايخنا وإرادة الترخص وربما تطاول متطاول يريد ان يترخص فظننت في نفسي ان الناس كلهم قد تلخصوا لا سيما حينما جاءت الساعة الثانية عشرة وجاءت الساعة الثالثة صحرا والناس بدأوا يقفلون بالمزدلف قلت خلاص كل الناس مشيت حينما ذهبت لألم لأرم الجمرة ظننت أنه لم يذهب أحد قط ولم يتخلف عن السنة أحد قط من كسرت الناس حتى كان بعض معنا بعض مشيخنا أصرح لك بعض مواقفي الآن قلت يا شيخنا شوف الناس اربع خمس طرق الطريق مش اقل من عشرين متر عرضه او ثلاثين متر مكتظ بالناس تقولوا كايني ما فيش حد بياخد بالرخصة ابدا حب لله عز وجل في قلب قلب الانسان هو ده اللي ينبغي ان نخاطب انفسنا من خلاله والدعاء يخاطبون الناس من خلاله في بعض الناس ما يعجبوش ان احنا نقول الامة بخير يقولك لا ده احنا لازلنا في مستنقع قاسن وفي ارض بلقع قفراء ويفضل يجيب لك الفات لا هذه أمة خيرة وقد برهن التاريخ قديما ويبالهن لكم الآن حديثا واسألوا البيت إذا لم تكن هذه الأمة فاضلة وتسعى إلى الأمام اسألوا البيت اسألوا كعبة إن كان يجوز لها أن تجيبكم فاسألوها, بعين فاسألوها بلسان قلوبكم لتسمعوا بأذان البصيرة سألوها من الذي كان يطوف بك قديما والآن ستخبركم أنه ما كان يطوف بها إلا كل كهل وعجوز وشيخ أما الآن فجل الذين يطوفون بها شباب وحالهم وأصبح عابد الأصنام جهرا حمات البيت والركن اليماني شباب يبذلون من موهج أموالهم حتى يتبركون بهذه الأراضي ويذهبون إليها ويقومون على شعائر الله عز وجل حب الله عز وجل مركوز ولذلك لما جاء بحمار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر شرب الخمر قال ابو هريرة رضي الله عنه فلما جئ به سكران قال رسول الله اضربوه فمن ضارب بيده ومن ضارب بثوبه ومن ضارب بنعله ثم قال قائل له قبحك الله ما اكثر ما يجاء بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يحب الله ورسوله يعني في حب لله ورسوله أي ودعه فإنه يحب الله ورسوله بعض إخواننا كان في طريقي وراكب تاكسي قال ركبت مع ولد سواء وجهه كده يدخلك السجن 35 سنة هم 25 بس ده عشان ونشه صعب قوي يدخلك 35 والواحد بيفتات برضو شيخنا بعض ما شيخنا كان بيحدثني أستاذ في الأزهر بيقول لك أنا بعلم الورق مكتوب في, الـ في, الـ في ورقة بتاع الطالب في رابعة كلية حديث رابعة مكتوب له سؤال من هي ذات النطاقين فقال ذات النطاقين هذه امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجا لابي بكر فلما مات عنها أبو بكر تحولت إلى عمر ثم أنجبت لعمر ثم بعد ذلك تحولت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنها وهي قد كانت مرجعة لرسول الله قبل ذلك سؤال ماذا تعرف عن صلح الحديبية قال الحديبية وهذه امرأة هاجرت مع رسول الله قديمة ما بيسكتش معرفش ما يقول معرفش ابدا. فبيقول وجهه فعلا صعب جدا فوقف عند رجل باع خمر والعزو بالله باع خمرة وبعدين بيقول للأخونا مش عايز تنزل يا شيخ فالأخ تغيص جدا طبعا في نفسي إيه اللي انت بتقول بدا وبعدين يعني إيه حول وده بنرجوه من إخواننا ان هو يعني بدل ما تتغيص وتضربه لا حول التغيص ذا لله تبقى مخلص فحول ذلك موعظه قال فقلت له وبعدين وبعد منزل يعني مفيش موت مفيش قبر مفيش آخرة يا أخي الطاق الله الأخ نفسه يقول أنا زهلت الرجل شكله من الذين لا يؤمنون بيقول فوجئت لقيته ركن العربية وقف يبكي بكاء مكانش متخيل يا أخي أم سلم رضي الله عنها جاءت يوما لابي سلم فقالت يا أبا سلمة أما رأيت مررت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له على عمر بن الخطاب قبل الإسلام قال فقلت له قال إلى اين أم سلمة قلت وهاجر فقد اذاني قومك قالت فنكس رأسه على هيئة الآسف زعلان يعني قال أبو سلم عمر يرق لنا عمر والله لو آمن حمار بن الخطاب لما آمن عمر فامن عمر وصار أفضل أفضل من أبي سلم ولا أبو سلم أفضل من عمر عمر أفضل من أبي سلم رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد الأنبياء مطلقا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا ما ثم العشرة وأصحاب الشجرة لا تئس من أحد قط هذه أمة مباركة حب الله عز وجل في جزر قلبها ولذلك نقل الزهبي عن أبي الحسن الأشعري أبي الحسن الأشعري تعرف خلع المعتزلة ورجع إلى أهل السنة وقال أدين بدين الإمام أحمد في الأسماء والصفات قال ذلك وإن كان أبو الحسن, أبو الحسن البربهاري لم يقبل منه لما قال له كده قال له أنا أدينه, بما في أنا أدينه بما يدينه الإمام أحمد قال وانا كذلك فاعرض عنه يعني ما لكن أبو الحسن في الجملة ابى إلى أهل السنة الشاهد أبو الحسن أشعري يقول بعض طلبته دعاني عند موته فقال اعلم أنني لا أكفر أحدا من أهل القبلة قط فكلهم يريد وجه الله عز وجل ويريد الوصول إليه لكن من طرق مختلفة فلا يكفر واحدا قد طبعا هذا لا يدخل فيه من كفر ببدعته كغلات القدرية وغلات الجهمية والجماعه اللي انكروا الله خالص دول لكن هو يتحدث عن إيه عن من كانت بدعته محتملة ما بين الفسق إلى ما يدنو عن الكفر عارف الزهبي بيقول إيه قال الزهبي وبه أدين في السير قال وبه أدين وقد سمعت شيخ الشيخنة ابن تيمية رحمه الله وهو يقول أنا لا أكفر أحدا من المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حافظ على الوضوء إلا مؤمن يعني هذه شهادة للرجل اللي بيتوضع حتى لو كان طب الكلام ده أنا بدخله هنا ليه عايز أقول لك ده شهادة على حب الله الموضوع فيه في قلب هذه الامه راينا بذلا عجيبا حفاظا على الطاعه الرجل اللي حدثتك عليه طالع يجري ده رايت رجل بالذات بقى الجماعه بتوع شرق اسيا دول قوم يا اخوانا مش عايز يسيب الحرم ابدا يبقى بيكح وتعبان وبرد ومش قادر يقف وهدومه متسخه يعني مش تحس مش عايز يروح عشان يغسل هدومه ليفوتوا يفوتوا فرض في الحرم همة عجيبه وقل ان ترى احدا منهم يكلم صاحبه يعني هم بيمشوش على مع بعض وبتوهموا مع بعض وبتلاقيهم دايما مع عاملين علامات كده حتى كمرة مره لقيت سرب طويل قوي عاملين ورده ورده حمراء دايما عاملين علامات كده يعلموا بعضهم يعني بالله لكن ما تلاقيش واحد ماشي يكلم اللي جنبه في غايه الهمه والاقبال على الله عز وجل يرجو الله يرجو الانسان ربه عز وجل ان يغفر لنا بامثال هؤلاء كنت أرى الرجل منهم مفيش طبق يروح يجيب شويه رز في في, في كيس شويه رز في كيس وعليهم سبعين كفته مثلا واحد يأكل هو وزوجته هو وصحبه بس ما يقومش من ساحة الحرب ما يطلعش برعه يروحش يقعد في فندق ولا يروح يقعد في بازل حجيب بل رأيت والله بعيني راسي رجلا يطوف بالبيت وهو كسيح الطواف في البيت صعب يعني تعرف المشعر الرخام اصلا صعب الأرض صلبة الارض التي زلالها الله عز وجل طائطت معك أطمم تروح وتيجي معك كده الارض في عجل دي انما الرخام ده يتعب رجلك لما تمشي عليه كتير لانه صلب ده بقى كسيح مشلول بل رأيت رجلا وقد قطعت احدى رجليه بس لفي غاية العجب فضلا بقى عن العجائز المرأة اللي مش قادرة تاخد نفسها وماشية فوص الناس. همم عظيم ومدد من الله عز وجل عجيب حب الله عز وجل في قلوب هؤلاء ايها الاخوه كذلك رأيت عبودية ظاهرة وما احوجنا لمثل هذا عبودية ظاهرة في هيئة الإنسان وهو يلبس ثوبين أبيضين سرعان ما يتسخ وتمشي بيوم مسخين كده هو ده قمة الإيمان ليه يعني عشر واحد يمشي ويسخ لا عشان تحس بالعبوديه تحس انك انت عبد شوف بقى انت لما اختلطت بالارض اتوسخت ولما جاءت الشمس فوق راسك شويه عرقت وبقت رحتك مش كويسه يبقى تصلح ان تكون ربا اما المشي في وسط الناس قاعد تقول انا ليه وانا اصلا ولا لما اقول كلمه ما ارجعش فيها ابدا فكرني بعض الاخوه بيقول انا بقى انا في مذهبي في البيت حنفي فانا مفكره مذهب حنفي على مذهب بحنيفة والله العظيم مش فاهم على مذهب بحنيفة قتري يقصد ايه؟ حنفي فوانت بهذه الهيئة من العبودية عبودية الناس تمشي مسافات زي لك كده خمسين كيلو تعب بلا يمشي حنفي رجليه بقت متسخه انا رأيت ذلك في نفس بصيت لرجلي كده لقيت حاجه حاجة كرب ما تمشي ماشي بقى طويلة اول حاجة صعبة جدا عبد لا تستطيع أن تطهر إلا بربك تحس بقى باحتياجك وانت بتقول اهدنا الصلاة المستقيم مش ترى الفتحة بقى ايه لا تحس بيهدينا فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال يا علي سل الله عز وجل الهداية والسداد وتذكر بهدايتك هدايتك الطريق احنا لما نيجي نقرأ اهدنا الصلاة المستقيم في سوره الفاتحه نفتكر مره انك تهت وانت صغير تهت في حته ابوك سابك وضعت منه نزلت في الطريق وتهت فعلا عن المشوار اللي انت رايحه بقيت قاعد تلف كتير كان شوقك قد ايه الواحد يصدقك تقول له بس بالله عليك الطريق مني يقول لك كده اهو ده ينبغي ان يكون اعظم منه لله عز وجل لك تقول اهدنا بهذا الشوق واذكر بهدايتك هدايتك الطريق افتكر وانت تايه وربك عز وجل وربك عز وجل هداك يقول ابن الجوزي في ترجمة عمر بن عبد العزيز في العبودية الصاهرة بل من هو أفضل من عمر بن عبد العزيز يعني لا تجاوز الرتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حق أخواننا حق شكله إيه حق بخمس دراهم على بعير لا إكافة له حتى السجادة كده لماها على ظهره خلاص أحتبوا النبي كان فارير يوم الحج دول إيه كان فارير النبي يا أخوانا ده دداب حميد جمل اهدأ ساق بين يديه مئة ناقة مئة ناقة مع ان الواجب على النبي كان إيه كان الواجب عليه خروف بقى كان قارن هدي خروف واحد خروف فدبح النبي كام سبعمائة خروف مش الجمل بسبعة في دبح سبعمية خروف يعني كان معاه إنما صعد على بعيره ولبى فقال لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعه اتيك عبدا ليه لأنه كان له في الأنبياء اسوه قال صلى الله عليه وسلم عن وادي العقيق قال لبعض أصحابه انزل إلى هذا الوادي المبارك فقد نزل فيه هود وصالح يجأران بالتلبية عليهما قطوانيتين يلفانهما عبايا كده أي حاجة لففها انت عايز تروح له تتمسكن بين يديه ما هو عايز تتم هو ليه كتب الله على الحج المشقة اشتضل ماشي كده تعبان واه مش قادر وشوفك كده وانت عاجز في مشيك فتكون اهلا لمغفرة وكثيرا ما اذكر هذا الاثر الذي ذكره ابن رجب ان رجلا شابا سريا وجدوه يلبس ملابس رسه, رسة ويمس ويمسك بيده محجنا عكاز فنظروا اليه وقالوا انك رجلا شابا فلما تتكئ على هذا المحجن العكاز وأنت رجلا سريا فلما تلبس هذه البزة الرثة فقال إن ابن أخي قد حبس فخرجت أتمسكا لربي حتى يستجيب دعوتي فيه فدع الرجل ربه فأفرج عنه أن يتمسكن لربي شو بقى هنا ملابس هيئه الإحرام بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من لبى حافيا من الأنبياء ذكر عن موسى أنه لبى حافيا لب بحافي عبودية ظاهرة لذلك تجد الناس لا يستحون يعني أنا دلوقتي وأنا قاعد ما أقدرش مثلا أنا من المسجد أزع في الشارع أقول لبيك الله لبيك لا ببيك إنما أقدر ونرح عرف أو والله أتاني بعض الشباب وكنا نتحدث في المدينة وهم يحدثوني عن فقه الحج فقلت إن من السنة النجأر بالتلبية ما طالتش كده وإنت مكسوف لبيك الله لبيك لا سرك زعق. قال أنس رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي فما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا وقال عندنا صوت نلبي وقال النبي في الصيحين كأني بمسقد الحضرة في هذا الوادي يجعر بالتلبية يجعر بالتلبية أتاني ورأيت في عينه قمة الشوق وبيقول لي يا شيخ أنا نفسي في حاجة اكتبه لنفسك في ايه قال لي نفسي اجأر بالتلبية ليش تزعى او اقول أحس ان من جواك عارف يا لا يستطيع المرء هناك ان يذكر شديد العقاب وشديد البطش والجبار والقهر ما تقدرش تسير هناك بين الحياء من الله فقط الحياء احنا هنا الحياء ايه قبل كده الحياء بين مرتبتين ونظرتين ومقامتين اللي هم إيه؟ نظرك لمعصيتك ونظرك ليه؟ لنعمته عليك الواحد يبقى ماشي كده معقول انا حجيت سألني شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله قال لي حاسس بايه له حاسس اني انا بلغت يا سيدنا كملت الاسلام كملت ديني حاسس اني بلغت النهارده عدى يوم عرفه خلاص حجينا هو مقابلني يوم عرفه قال لي زاك حج خلاص حجينا يوم عرفة الحج عرف. حسنك انك بلغت لما الواحد يمشي كده انا وحملت الى هنا وكتائب من الناس كانوا يريدون ان ياتوا وما اتوا باي يد اللي عندك ماليش عنده حاجه ده من منته وفضله فقط يرجع المرء الى نفسه يلاقي السماجه برده والرجوع والنكوص والروغان الثعالب وقرف فتشعر بحب بالغ له سبحانه وتعالى وحياء شديد منه سبحانه وتعالى فما تذكرش عندها بقى العذاب وال قيل لزين العابدين الا تلبي هو واقف على الجمل كده ومنكص راسه ساجد ما تلبي قال استحي من ربي ما وشلني وحملني لحد هنا وانا عاصي استحي من ربي فقالوا له بل لبي فقال لبي ثم سقط عن دبتي مغشيا عليه فهشم طور عبودية ظاهرة قال هشام بن عبد الملك وقد تملك بعد عمر بن عبد العزيز فجاء هواش وقال ان عمر بن عبد العزيز كان ياخذ من اموال الدولة ويجعل عنده في صندوق لا يطلع عليه احد غيره فانطلق هشام الى اخته فاطمة بنت عبد الملك وقال لها اين الصندوق الذي كان يخبئه المرائي على عمر بن عبد العزيز فين الصندوق اللي كان المرائي فسكتت فاطمة فلما ألح عليها فتحت له غرفة عمر الخاصة فوجد صندوقا بالفعل فكأنما صدق الرجل فانطلق إلى الصندوق وفتحه فوجد فيه مسوحا من صوف وغل لا في صوف خشن أوي وكلبش وغل فنظر إلى فاطمة فوجدها تبكي حتى بلت الخمار فقال ما هذا يا اختاه قالت كان عمر اذا جن عليه الليل يدخل في محرابه فيجعل الغل في عنقه ويده ويلبس مسوحة مسوح الصوف ويدعو الله ويبكي حتى الفجر عبودية ظاهرة الحج يغنيك عن هذا بقى عن هذه العبودية الظاهرة انت شايف الناس تلبي مجال كل طاع لذلك اللي بيبكي مش مستحم اللي جنبه ولا تتذكر ان في رياء ما فيش رياء الناس كلها ما أن يلوي عنقه نحو السماء إلا وتنطلق عينه منفجره أسأل الله عز وجل أن يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة ثم الاستسلام لله عز وجل شوف يا أخوانا أدي عرفه أنت بتخرج من مين الخريطة كده مين وبعدين مزدلفه وبعدين عرفه تنزل انت من بيتك اول ما تنزل مكة اول ما تهل في المقاط تروح على مكة تطوف وتسعى ثم تنطلق بعد ذلك ان كنت قارنا او متمتعا الى لا تحل اذا كنت خارنا او مفردا تنطلق الى منى فتمكث بها يوما خد بالك يوم التروية تماني ثم في الصبيحة تخرج من منى حتى تمشي ما يقرب من عشرين كيلو حتى تمكث في عرفة سويعات فما أن يختلط الليل بالنهار حتى ترجع من عرفة إلى مزدلفة فقط، ثم تبيت في مزدلفة سويعات ثم تنطلق من مزدلفة لتكمل 20 كيلو تاني إلى عمق منها اللي لو كنت فيها مبارح أو حول مبارح إلى عمق منها حتى ترمي الجمرة، ثم تنزل إلى الكعبة لتفيض. لما كنا خلينا شغل الكعبة مع بعضه يعني ننزل الكعبة طوف طوفين واروح بنا عود ايام على بعض وبعدين اطلع عارف اقعد وانزل على المزالفة وروح استسلام لا رأي لك الحج فيه عبودية الاسلام اللي هي الاستسلام دور على الطوب اللي انا حرم بيه لو كنت انا برجم حد بعينه ادور على دبشة طب مش حرجم حد وهي عبودية يبقى اي طوبة تيجي في عامتي لا لازم زي الخزف اد حبيت الفول لا حمصايا ولا بطخايا اد حبيت الفول طب ليه من غير ليه انت مالك انت عبد فتجد قمة اللزة والايمان بهذه العبودية وانت بتقول حاضر يعلمنا الحاج ان اقول حاضر لما ذهبوا الى الصحابة وقالوا اذا تردى الفحل من فوق جبل اتاكلونه اليهود بيقولوا قالوا له لا ما ناكلوش ده قال فاذا ذبحه احد منكم بيده تاكلونه قال ناكله قال افلا تاكلون ما أكل الله ما ما قتل الله وتأكلون ما قتلتم انتم لما نزل لما جاء هذا القول للنبي عليه الصلاه والسلام أجاب الله عز وجل قال ايه تعليل المساله دي ما قالش تعالين وثقال تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا ذكر في الايه الثانيه ايه وانا الشياطين احسنت وانا الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم ما ايه ما قالش طب ليه عشان يبقى طب هي لها علة ولا ملهاش علة ليها الا والعلم الحديث يقول لك ان الدم لما يتحبس في الجسم يدخل في قلب العظام اللي هي بقى ان يكون في العظام وهتاكلها بالشكل ده هتتعب انما من غير ما تطلع على العلم الحديث لما يقول لك كل دي وما تاكلش دي يقول له حاضر او الحج كده روح عرفه حاضر ارجع من عرفه المزدلفه حاضر بيت النهارده في مزدلفه ما تكملش حاضر ثم انزل منى الى عمق من حاضر وارجع لمنى تاني وبات حاضر وانزل على الكعبه طوف حاضر ارمي سبع حصاد بس والجمره الاخيره بس الكبرى بس عدي الاولى والثانيه والوسطى والكبرى بس حاضر بعدين بقى من ثاني يوم ارمي ثلاثة مع بعض كل واحد سبعة حاضر وبعد الزوال مش قبل كده اوعى حاضر استسلام في طياته الايمان لما تستسلم لما اسنى الله على ابراهيم قال ايه واسماعيل قال فلما ايه اسلمى وتله للجبل لما قال استسلم إباحوا حاضر لأن الاستسلام هو شهادة منك واضحة بأن الله هو العليم الخبير وأنك لا تعلم مش كده هو ده أصل التوحيد عشان كده النبي قال إيه بقى صلى الله عليه وسلم قال لي لا تجد يوما الشيطان فيه أصغر ولا احقر ولا أدحر من هذا اليوم يوم اللي بترمي في الجمعات ده ليه استسلام ارمي طوب خلاص والله العظيم يا اخوانا وهذا انا شعرت به احنا ماشيين بقول لك حوالي خمسين كيلو في يوم وليله بس يوم ونص يوم مش ونص يوم واقل من يوم ونص كمان لما وصل الانسان الى, الى, الى, الى, الى عمق منه كنت خلاص حسيت ان طاقتي خلصت مش قادر امشي فعلا لما نزلنا في الوادي الدنيا زحمه خالص وما قدرناش ننام وبعدين المكان اللي لقيته فاضي مكان اللي لقيته ممر الناس كان وراء حمام الناس رايحه جايه اللي نمته من الليل حوالي نص ساعه مع هذا المشي كله ثم مضيت في طريق ثره اخرى الى عمق منى واحنا بقى ماشيين نجوز المزدلفه ونخش في منى الى عمق لما تعدي منها تبقى مكه عن يسارك ومنى في ظهرك بعد هذا المشي ما قدرتش حاسس ان خلاص طعط هيتنتهي والله العظيم ما ان رايت الجمره الكبرى وسمعت الحصى وهو يضرب فيها ورأيت أيدي الناس أيدي الناس وهي بتتحرك كده إلا وانفسح صدري وانشرح ودبت فيي طاقة ما ادري من أين أتت أسأل الله عز وجل أن يتابع لنا بين الحج والعمر إيمان عجيب بقولك الأخ بيقولني العمر له مش مساله وقت ده الحج الفرد فرد والسنة سنة الفرد فرد وقد جعل الله لكل شيء قدرة ايمانك الى القمة عد جاز الخطه بقيت حاسس بسعادة والثلاث ايام بتوع الجمار بالذات كثير من الناس ما يعرفش إيه هو في ايه يعني ما عندوش بقى حته المديه اسمها جمرة وتخرج ما يستوجب النار من بدنك فاذا رميت ترمي الكبر والعجب والحسد طهره الناس ما عندهاش المساله دي بس تلاقي كله ماشي تعبان ومش قادر ساعة ما يجي عند الـ عند الـ عند العمود ده تحس ان جات له السيريا كله يدب فيه النفس ويرمي في غاية العجل حتى عديت على واحد كده بلدياتنا طيب قوي لقيت واقف مثلا بينه وبين الجمرة زي أنا والحمام كده مثلا خمسين متر ولا حاجة واقف مسجر بتاع الله اكبر ويرمي على القفل اللي قدامه يا عم ارمي في الحوض <تصفيق> انت بترمي فين الناس مفعمة الناس كانوا مفعمين الاستسلام يا اخوانا مش لازم نسأل مش, مش لازم النظام العالمي الجديد اللي علمنا العقوق كل حاجة ليه وعشان إيه؟ لا صح هذا الأمر من الله السمع والطاعة الراجل بيقول له الرافع ابن خديج في الصحيحين بيقولله ايه بيقول له لقد فعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر كان لنا فيه فسحة قصد النبي امرنا بامر كده كان كان فسحة عندنا شوية مفتوح شوية عارف رافع ابن خديج قال له ايه قبل ما يسمع حاجة خالص قال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده دقبق عليك undقبقش عليك مش قضيت اللي هو ايه ثقاية الاربعاؤ وتأجير الارض على على النبات اللي بيطلع على الاناية النبي قال لهم لا ده ممكن يموتوا فما تأجروش بشكلته السمع والطاعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عند السمع تجد الايمان اللي عمرك ما هتشوفه ابدا وتجد لزة المعاناة مش انت تعبان بالمشي ده كله والله بيرتفع ايمانك ايمانك الى حد كما قلت لك يجوز الخطط احمر معينك تعبان اهو وماشي على رجلك اهو تعبان وبيت في العراق ومعليك ال... الإزار والرداء ومش قادر تومر وتقعد لأننا نحن شو واخدين على كده واخدين على هدوم اللي ساترة دي ومع ذلك تجد إيمانك في غاية العجب لذة المعاناة بالاستسلام لذا طريقنا إلى المجد والسؤدد هو بالعبودية انك تبقى عبد افعل تقول له حاضر ثم الأخوة والأخوة دي يعني شيء بقى احنا كنت اتمنى ان احنا نعمل درس هنا عملناها عندنا في البر وصلها بحلوان عن الأخوة وحق الأخ عليك وإحسان ظنك فيه الاخوه هناك ثمرات فاكهة والله العظيم كان بعض اخواننا ما قلت له على شيء إلا موجود ما يعرفش مش موجود دي خالص ماشيين في عز الحرب رايحين عشان نصلي في مسجد نميره كما نزل النبي بنامرة صلى الله عليه وسلم والجو زحمة وحر معرفش جاب شمسيه منين ولقيته ماشي مضلل عليا طيب يا ابني ضلل على نفسك لا وانا وانت برضو شيخ تدخل حتى كوباة الشاي عايزين سكر زيادة نبيل يجري معرفش يجيب سكر منين فاكهه مش عشان انا مش بقول كده عشان هو بيخدم لا لا الاخوه كده كنا في ميناء واقام الشيخ يعقوب حفظ الله اقام بنا قيام الليل وفعل كده المسألة هناك الناس قامت قامت معاه فاكهه اخوه تجد الناس يساعدوا بعضهم بعضا لو واحد مثلا شايل شنطه والله كان معانا اخ واحد قال له خلي الشنطه دي معاك بس لحد ما ماجي شنطه جامده خالص فضل شايلها لحد اخر عرفه اخر اليوم وراجل ما جاش أمجري على المكاتب اللي هي خزائن دي وراح دفع رسوم دفع رسوم كتير عشان يحط الشنطه دي امانه عندهم وخد الوصل وفضل يلف على الراجل وزعلان جدا وكل ما يشوف حد يحكي له لحد ما رجع الى مكه بعد ما انتهى انتهت الشعائر رجع الى مكه فلقى الراجل قال له اتفضل الكارته اللي تروح تقبض بيه وما رضيش ياخد منه فلوس اخوك الحق من كان معك ومن اضر نفسه لينفعك الاخ ده غالي بس مش هتعرفه الا لما تشوف غيره بقى لما تشوف واحد معه مثلا خسيس يعاملك معاملة سيئة تقول فيه ان احنا النهاردة نفضل نقول للأخ هتصبر للأخي فلان بصراحة أخ منه مشهور عند الإخوة يقول لك أخ ده أخ منه بيقول لك المثل إيه ما يعرفش قدر أمه إلا اللي شاف إيه مرات أبوه مش كده حد شاف مرات أبوه في الحضور طيب أخيرا فضل العلماء انك تعرف الحج من الكتاب ويمتحنك الشيخ وتاخد عشرة على عشرة ده حاجة وانك تحج مع بعض اهل العلم الذين تمرسوا الحج دي حاجة تانية ولذلك يا اخواننا في الحقيقة كنت أعد من منا لله عز وجل علي أن لقيت سماحة شيخين المربي الشيخ يعقوب حفظه الله لقيته بمنا أخذاني يوما في يوم يوم العيد يوم الأضحى يوم التاني يوم العيد النفر الأول أخذني وقال لي تعالى أنا هعلمك ترمي الجمار ازاي فلا طبعا ماشي هتعلمنا من الجمار ازاي ده طوبة حرميها يا دي عزة يعني فقه ما هو برضو الواحد فينا دائما فقية بس أنا مقلت لوس كده ما قدرش إنما يعني أنا قلت في نفسي كده يعني هعلمني ايه وراح واخدني كده وقمنا طلعين نرمي الجمار أنت عارف الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة قال ايه الفق رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة فما دفع احد ولا اخذ احد ولا قال اليك اليك شفت انا حفظه حلو ازاي دخلت انا بين هذا الشيخ عملت زي العسكري الاتابك اعدى وسع له في الناس وابتع واخد بلك وانا لقيت الشيخ داخل اخي لا, بي... لا بيوسع حد ولا بيزوء حد فكان اول ما تعلمته فقه الحديث اللي انا حافظه انا حافظه قلت صحيح انا ماشي قاعده دافع عنه كده كالثور الهائج والحديث بيقول ولا إليك, إليك النبي ما قالوش حتى وسع شويه فلان لقيت الشيخ يفرج له فرجه يمشي الدنيا قفلت يقف لا زق حد ولا قال حد ولا عمل حد حتى بلغ بنا بين وبين الحوض زي انا والترابيزه دي قال ارمي بقى ده اللي بيسميه أهل الفقهي لسيما الإمام أحمد كان دي لفظة له يقول احتساب الأجر بيقين الراجل اللي بحكي لك عليه اللي كان واقف بعيد ده بعيد خالص وبيرمي في اللي قدامه فقنا والله بيجي في اللي قدامه الله يا أكبر طاق <تصفيق> واحد طويل قوي قوي قوي وبقى إيه أصلع خالص وحالق بقى طبعا في الدنيا معاه منه خالص فدخل هو بس أول ما دخل في المقدمة طبعا هو برضو من الفقه اللي تعلمنا من الشيخ انك تدور كده حوالين الجمره طبعا جمره العقبة هي التي فيها السنة اما الباقي بتلف حوالين زي ما انت عاوز انما جمره تجعل مكة عن يسارك ومن عن يميني توقف في الجنب ده كان في ظهرها في جبل فناس كانت بترمي غصب عنها هنا وبعدين عشان التوسعات هدوا الجبل فبقيت الناس تلف حواليها انما الجمرات الاخرى تلف حواليها ف فال... طبعا الفقه بقى بتاع المساله انك تفضل تلف حوالين الحوض كده تلاف الاطراف عند منصرف الناس رايق ده بقى من الشيخ وإلا أنا في جمرة العقبة الكبرى ما كانش شيخ موجود فهم تداخل في حطمة الناس لفوني فستوم لف كده آه لفت وهنا فعلا بقى في ناس بتموت إنما المفروض تمشي كده وترمي من الجنب شاهد إن إيه الراجل طبعا دخل اكمله استطور نفسه فدخل في حطمة الناس أقول لك بقى واصلع خالص الطوب نزل بقى في دماغه في أم رأسي حسيته إنه مرماش الباقي تجاوز لنفسه فأخذنا الشيخ وراح داخل ماشي زي أقول لك عارف لما حكى أبو حنيفة عن حلاء قال لك تعلمت منه خمس سنن فلما انتهيت قلت له من أين أنت قال أنا تلميذ عطاء بن أبي رباح أو رح تحس فعلا هي نفس القضية مع الشيخ ده كمان رمي طوب ده رمي طوب لفقه فلذلك تجد العلماء لما يذكرون لك مثلا الإمام مسلم حج مع أبيه وحج في هذه السنة فلان مع فلان وكان امام الحج الشيخ فلان لا يفتي في الحج إلا عطاء ليه؟ الفقيه ده بيعلمك الحاجات اللي أنت فكرها مسلمة تتعلمها منه كما قلت لك لما دخلنا في مخيم منه صار بقى معسكر دروس نشطة في الحقيقة الشيخ عبد الله نشطة نشاطا جمال بحيث كان بيدي خمس دروس في اليوم لا أربع دروس بس أنا كنت بدي درس أربع دروس في اليوم واي الليل وحتى يعلم الناس الاذكار قولوا يا اخوان الاذكار فضل اهل العلم يعني فضل اهل العلم في الزنقه بقى في الحج فقط ولا لا لا وهنا ايضا تعلم ان الله لن يخلصك الا بهؤلاء دول الذين فتقوا لسانك بالذكر وشقوا طريقك نحو نحو الطريق إلى الى, إلى الله عز وجل فكان ينبغي أن نحترمهم هذه رسالة لمن يريد الآن أن يجعل كل عالم على ميزان النقط ظن منه أنه يخدم الكتاب والسنة لا يا أخي أنت لا تخدم الكتاب والسنة بل أنت تضر الإسلام إذا ما أسقط هؤلاء وإنما سدد وقارب وامدح على قدر الصواب يكسر من الموضوع من الصواب ومنزل الذي مسأ قط ومن له الحسن فقط قال معاوية رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انك انت تبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم قصة انت لو فزدت مش ورايا عشان تدور لي على سقطة هتلاقي ولا مش هتلاقي هتلاقي اكيد افسدتهم او كدت ان تفسدهم فضل اهل العلم قال ابن القيم رحمه الله وبها نختم وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم الى الجاهلين بها أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء فإن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يحسنه كل أحد أما تبليغ السنة فلا يحسنه, فلا يحسنه إلا العالم نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة وأن يحرمنا أجمعين بعض اخواننا بيقول انها لما بلاسمع بعض الدروس التي تحفز الهمم ابيعايز اكسر الدنيا اريد ان اكسر الدنيا لا مكسرش حاجة الليك هادي ولكن اذا خرجت لا افعل شيئا بل قد يسوء حالي فاخبرني في الحقيقة هذا مؤشر خيص لان الذي يستجيب يدل على ان في قلبه مخزون ايماني بس كل الموضوع المزايا بيقول ابن القيم أن هناك فرق بين القوة العلمية والقوة الإرادية قد يعلم الإنسان فضل صلاة الفجر لكن ليست عنده من الإرادة ما يهيئه لأن يداوم على صلاة الفجر فلا يفلح المرء إلا أن تتسق معه قوة العلم وقوة, الإيه؟ وقوة الإرادة فانت بس جاهد نفسك وقوي إرادتك أنك تخرج من هنا زي ما على ما أنت عليه وابدأ بالقليل وداوم عليه يكسر منك الخير الاكل على ولطان بس الحديث فيه ضعف لكن هذا من ما كان الحديث في ضعف انما العلماء كانوا متعودين على كده وبده برضه بحسب يعني بحسب الاعراف هذا بحسب الاعراف لكن لا اظن ان هناك زمان يبيح للمرء ان يأكل في الشارع الا يعني اذا اضطر لذلك هذا من المرؤة البدعة المزمومة والبدعة الممدوحة وفي سؤال قبل ما نسافر كان الأخ زكر قول العز بن عبد السلام وابن حجر البدعة مختلف فيها بعضهم بيقول يا تخضع للأحكام الخامسة ويؤيده ابن حجر وعز الدين بن عبد السلام وجماعة وبعضهم لا هي مكروه وحرام بس كما يقول الشاطبي رحمه الله ويستظهر ذلك فالحكم في هذه المسائل بين هذين المذهبين يقوله لأهل الإلم الرصخين بتاخدش مذهب واحد وتمشي بني بكل البدع حلوة ولا كل البدع ولا كل المحدثات دي تبقى ايه تصل الى الحرمة مثلا انما يكون الامر فيه اخذ ورد سجود الشكر لا سجود الشكر ده لا يحتاج الى وضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغاه الخبر كان ينزل ايه يخيره ابو بكر طب النبي كان دائما انطير الان ابو بكر كان يخيره سجد عطول فالاظهر انه لا يحتاج الى اما سجود التلاوة فبعضهم يقول انه يحتاج الى وضوء كسرت سجود الشكر في غير اوقات الصلاه والفرائض لا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أحدثت له نعمه سجد انما إن نذكر النعم فنذكر مثلا لا. إنما ما حمد ما ما حق الله في الشكر بمثل ان يقول العبد الحمد لله فاذا ذكرت نعمه قل اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد اعمل ايه لما بنت عمي تحب تسلم عليها ما تسلمش عليه لا تصافحها طب تعمل ايه ولا سلام عليكم من بيه كده زاك يا فلان فيها ايه دي يعني ده مفوش حاجة هم دولات خاصة عارفوا ان الشيخة بسلموش على حد فانت وقيت نفسك مش هتناقشك ولا هتكلمك ولا حاجة انما المصطفحة لا تجوز في وسط مكان في من يضحك ويزخر من الالتزام وتعب اهازيه ضريبة هيفضل يقولك ايه يا عم الشيخ وازاي مش عارف ما بتسلمش والتخلف اللي انتو فيه دوت وبوصلنا الدنيا يا ارهبيين يا اخوانا يا ولادي اللسين كنت لسه والله اقول لرفيقي الدعوه لا يسلم صاحبها من شانئ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال سم خيبر يعمل في يعمل في قلبي قال عند موته عليه الصلاه والسلام قطع سم خيبر ابهري صح عشان يصدق فيه قول قول الله عز وجل فريقا كذبتم وفريقا تقتلون في المستقبل لا يسلم الأمر المشايخ الكبار مشايخنا أنتوا تظنوا أننا عندهم كلمة اتفاق لا هناك شنأة كثر يجلسون معهم وقلبون عليهم لا يسلم المرء قال الشافعي وهو الخبير المدرة بالناس قال رضى الناس غاية لا تدرك شو ممكن تدركها أنتوا عارفين قصة جواحة والحمار عارفين قصة جواحة والحمار والله ما قلتش أنا طب حقولها قصة جوحه والحمار جواح شال من الحمار ماشي بالحمار ركب ابنه ركب هو وابنه بيجر الحمار الناس عدوا عليه قالوا شوف جوحه الواد الصغير تعبان عيني وراكب هو على الحمار كذا هو بيجر الحمار نزل من على الحمار ركب ابنه وجر هو الحمار قالوا شوف الابن العاق راكب على الحمار وابوه هو اللي بيجر الحمار نزل هو وابنه من على الحمار قالوا شوف جوحة مجنون حمار ومش عايز يركبه. نزل هو وابنه شال الحمار قالوا جوحة شال الحمار غايه رضا الناس غايه ايه غايه لا تدرك ما تفكرش انك هترضى حد ابدا وده يقوي التوحيد في الحقيقه مش عارفه هذا ايه احبك الذي احب من اجل اه الصلاه في الحقيقه الصلاه اصل الصلاه هي الدعاء قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وصل عليهم وفي الصحيحين قال اللهم صلي على آل أبي أوفا فلا بأس لكن هي كلمة مش مستعملة كتير يعني كذلك كلمة علي السلام أو قول الإمام عليه مثلا في بعض الناس يقولك ده علم على الشيعة عشان كده طعنوا في الشوكان ان يقول علي عليه السلام فاطمة عليه السلام طعنوا على الصنعان بالتشيع الرفض غلو التشيع ده في الحياة ده غلو مننا نحن أنا دونت عندي كلام للبخاري قال الإمام عليه أكثر من موضع للذهب في السير يقول الإمام عليه في حد يطعن في حد بهذه البدعة الشنعاء الشنعاء بمجرد كلمة الكلمة الطيبة صدقة أظنه في سياق وتبسمك في وجه أخيك صدقة لكن خلينا نرجع مرة تانية نشوف ده حديثه اللي إيه لا ما اعرفش موضوع بقى الرسالة الـ الـ الـ الناس مختلفة رساله الشحن على الهواء الناس بيتكلموا في ايه فالاورع لنا يا اخواننا ما نعملوش فيها ايه لما تنزل الشيكارت من تحت يعني هو لازم تتصل بال يعني يا اخ خليك نشيط شويه والكسل الكسل وصل معايا لحد كده زي بعض اخواننا بيحدثوا عن الغسالة الاوتوماتيك بقول له يا الغساله دي بتعصر بيتكلم من زوجته تعبانه فقول له غسالة الاوتوماتيك دي بتعصر وبتغسل وتعصر كمان فانت بتطلع الحاجه معصوره يعني حتى لو انا كده على السرير بتنشف وتبقى بقى كويسة رأيت الاخر سيكت شوية اما لو يخترعوا كمان غسالة تنشر الغسيل ايه يا اخوة التنبالة لما يسمع دروس يحصل له شك هذا عجيب. المفروض لما تسمع دروس تستيقل انما هي المشكلة ان كده تروح الاخوة لازم يبقوا حارسين لما الاخوة المبتدئين يودهم درس لما تودي اخوك درس بتروحش بقى لسه هو ملتزم تروح موديه درس في العقيدة يقعد بقى الشيخ حسن عبد الستير الله يمسيه الخير ويكلمك في الأسماء والصفات والتقرير والمعتزل قالوا ايه حيرتبك لا ده لازم يحضروا خليه يحضر العقيدة يحضر عموم التوحيد هل يحضر كده النظر في الا لله ويرحم الله الشيخ يعقوب الله يحفظه كان عامل لنا زمان خالص في قاول بقى من حوالي كده عشر سنين ولا حاجه, حاجة مشروع اسمه مشروع الرجل الواحد انك تدعو واحد في 21 اسبوع واحد وعشرين اسبوع تمسكه كده وتظبطه يبقى كويس يعني فقال تشيل في جيبك امحايه وتعمل نفسك يعني مش قصدك وانت ماشي معاه كده قايلك بتحط ده في جيبك ايه ده يا ساده انت في جيبك امحايه ايه اللي جابها في جيبي دي قال يعني واخد بالك وبعدين تروح سبحان الله العظيم يا اخ شوف الامحايه دي الواحد يحطها في التراب ويسقيها تلاقي طلع منها البتاع اللي عامله زي الذره يطلع منها فاسله كده كده, كده وتنبت ويطلع أمح كتير قوي و... ده, ده بها عشان تأسسه عدل إنما أنه يبدأ بمستهزير أشياء عشكدة بعض العلماء كان يقول لا يتحدث عند العامة بالصفات وتعوش يتثبت الصفات عند الناس واش عايزين نضرب أمثلة بعض ال... بعض الناس حدثة بحديث تتوهج النار حتى يضع الجبار فيها رجلة واحد من العامة قال حافيا أو منتعل أنا شيخ فما تخليش الناس ما تلعبش في حد الاجمال في هذا يكفي قال الإمام أحمد عقيدتنا في, في إثبات الصفات تعقيدة العامة يعني ابويا وابوك وبوك بيروا من زمان قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي حد فيهم قال إيده ونبص إيده والدي والدك الناس الناس اللي هي من العامة ما حصلش ابدا إنما إحنا لما بناخدش في مستقرزة بيحصل فيه شك واس وعليك أن تكسر من قراءة القرآن ومن قيام الليل وذكر الله عز وجل بقدر الإن كان تكلم عن الدعوة وأخلاق الدعاوة الهمة فيها ولو بإجازة كان في خطبة مع روشنا خطبطها هنا اسماحي حينما تزهر الحروف كانت عن الدعوة إنما يعني في الحقيقة التأصيل أن نتكلم عن العلم أكثر عشان احنا كلنا بنحب نتكلم لا خلا ما تجيبش تاني بقى بعدين مش هنكمل دول برضو قدم لي اخ وانا مترددا لانه بيقول لي انا بتكلم مع بنت خالتي في التليفون من فتره الى فتره بعيده صله رحم فقلت لو تكلم عن طريق زوجها قال لي اصل هي اللي بترن عليا ولا هي اللي بترسل لي لو لسه مخطوبين ما تاخديهوش الطيب احسن طالما تسامح كده في الاول يبقى احنا اخواننا بعد الزواج في كثير من الشباب يبقى عايز واحدة عايز يظفر واحدة ويبقى اسمه متجوز وخلاص انها بعد الزواج بيحصل في حاجات تانية يعني مش بيبقى هي مش بيبقى هو الظاهر بس بيبقى فيه اشياء اخرى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ان جاءكم من ترضون دينا وخلقه قال فازفر بذات الدين ليه؟ لانه عند قضاء الوتر يستوينا النساء جميعا ايه بقى اللي بيبرز ويفضل دي عندي؟ الخلق يقول بعضهم بيحكي عن هارون الرشيد أنه يوما نصر على بعض جواريه ملك يمينه حلال يعني نصر عليهم دنانير فكل وطعت دنانير التركيات الجميلات إلا واحدة سمراء سوداء كده ما وطتش على هك فقال ما منعك أن تفعلي مثل ما صنعنا أخواتك فقالت إني ما أردت الدنانير وإنما أردت الكف الذي رمى بالدنانير <تصفيق> شفت الحلتة دي <تصفيق> فكانت أحب الناس إليه كانت أحب الناس إليه دمنا الدين إن المرأة إن المرأة حول العين تغازل المرأة إن المرأة يبقى لها من الدين بعد كده يذهب هذا الخلق الحسن خلق المرأة الحسن